فيها ثلاثه اقوال قال بعضهم يجب على الماموم ان يقرأ الفاتحه سواء كانت الصلاه سريه كالظهر والعصر او جهريه كالمغرب والعشاء والفجر وبعضهم قال لا يقرأ الماموم الفاتحه يتحملها الامام سواء كانت الصلاه سريه او جهريه وبعضهم فصل في هذا فقال ان كانت الصلاه سريه فعلى الماموم ان يقرا لانه لا يسمع قراءه الامام وان كانت الصلاه جهريه فينصت ولا يقرا لانه يكتفي بقراءه الامام والتأمين عليها وخروجا من الخلاف يحسن بالمأموم ان يقرع في السرية وان يقرع في الجهرية في سكتات الامام او بين الايات ونحو ذلك خروجا من الخلاف يقول ما هي كيفية الإشارة إلى الحجر الأسود واستلام الركن وهل يلزم في كل شوط صفة الاستلام الحجر الأسود والركن اليماني يستلم بيده اليمين وصفة الإشارة إلى الحجر الأسود يشير بيده اليمين ولا يرفع يديه معا كانه يصلي هكذا كما يفعل بعض الاخوه هذا خطا وانما الاشاره باليد اليمين ولا يلزم الاشاره ولا الاستلام في كل شوط اما بالنسبه للركن اليماني فالاستلام مشروع ولا يلزم في كل شوط وما ورد فيما اعلم الاشاره ما وردت الاشاره الى الركن اليماني وانما ورد الاستلام واما بالنسبه للحجر الاسود فالوارد هو التقبيل والاستلام باليد والاستلام بغير اليد بمحجن ونحوه والإشارة إليه وكلها واردة وهي على الترتيب مثلا إن تيسر التقبيل فحسن وإلا الاستلام باليد وإلا الاستلام بشيء ثم تقبيل هذا الشيء المستلم به أو الإشارة إليه ولا يلزم في كل شوط بل هذا مستحب من مستحبات الطواف فليس بلازم لو بدأ الطواف وانتهى ولم يستلم ولم يقبل ولم يشر فطوافه صحيح والحمد لله يقول هل للأطفال دعاء خاص؟ حتى يذكرون عند الصلاه على الاموات نعم يا اخي لهم دعاء خاص الكبير او الكبار يدعى لهم بالمغفره والرحمه واما الصغير او الصغار فيدعى لوالديهم لانهم لا ذنوب عليهم يدعى لهم بالمغفره والرحمه لم يسجل عليهم ذنوب لانه كما قال النبي صلى الله عليه وسلم رفع القلم عن ثلاثه الصغير حتى يبلغ اذا فالميت الكبير اولا الاستحباب الدعاء لعموم المسلمين ثم الدعاء للميت الاول الاموات الحاضرين فإن كان معهم صغير أو صغار فيدعى لوالديه أو لوالديهم بالمغفرة والرحمة وايضاح ذلك مثلا يقول بعد التكبيرة الثالثة اللهم اغفر لحينا وميتنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا وشاهدنا وغائبنا إنك تعلم منقلبنا ومثوانا وأنت على كل شيء قدير هذا بالنسبة للدعاء العام ثم يقول إن كان واحد قال اللهم اغفر له وإن كانوا جمعا قال اللهم اغفر لهم وإن كان رجل قال اللهم اغفر له وإن كان امرأة قال اللهم اغفر لها ولا حرج في تذكير الضمير حتى وإن كان المتوفى انثى او تأنيث الضمير حتى وان كان المتوفى ذكر على نية اللهم اغفر لها يعني لهذه الجنازة ذكرا كان او انثى اللهم اغفر له يعني لهذا الميت ذكرا كان او انثى فيقول مثلا اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله وعصه مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس ويأتي بما تيسر من الدعاء كان يقول اللهم أبدنه دارا الخير من داره وأهلا خيرا من أهله اللهم قهي برحمتك فترة القبر وعذاب النار اللهم افسح له في قبره ونول له فيه اللهم اجعل القبر له روضة من رياض الجنة وهكذا ما تيسر من الدعاء وإن كان صغيرا قال بعد الدعاء العام قال اللهم اجعله ذخرا لوالديه وفرطا وشفيعا مجابا اللهم ثقل به موازينهما وعظم به أجورهما ونحو ذلك فيستحبوا في الواحد ان يوحد الضمير وفي الجمع ان يجمع الضمير اغفر لهم وارحمهم وفي الطفل الذي دون الحلم مثلا يدعى لوالديه اذا تعذر الطواف التسلى تحية المسجد الحرام الطواف ما يلزم كلما دخلت المسجد الحرام هو ان تعذر او لم يتعذر وانما اذا طفت فحسن واذا لم تطف فلا تصلي فلا تجلس حتى تصلي ركعتين إذا طفت فصلي ركعتين تحية المسجد وسنة الطواف وإذا لم تطف فلا تجلس حتى تصلي ركعتين بقوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين يقول هل يجهر المصلي <تصفيق> راتبتي المغرب والعشاء الرواتب في السنن وصلاة الليل لا يخلو إن كان حولك من يتأذى بجهرك فلا تجهر من نائم أو مصلي أو تال للقرآن لا تجهر فإن لم يكن حولك أحد يتأذى بذلك فلا بأس أن تجهر في هذا ولا يلزم الجهر لأن الجهر في الجهرية والإسرار في السرية سنه فإذا جهرت مثلا في الفريضة في صلاة المغرب فحسن ولو صليت سرا صحة الصلاة وكذلك لو جهرت في صلاة الظهر فيصح والإسرار أفضل يقول هل يجوز الرسم وتصوير الأشخاص لغرض الدراسه كالطب والهندسة أو لغرض العمل كالدعاية والإعلان تصوير ذوات الأرواح حرام من صور صورة كلف أن ينفخ فيها الروح وليس بنافخ وقال عليه الصلاة والسلام أشد الناس عذابا يوم القيامة المصورون وورد أن كل مصور يقذف مع صورته التي صورها في النار ويقال أحيوا ما خلقتم ولا يستطيعون ذلك وعلي رضي الله عنه قال لي أبي رحمه الله أنا أبعثك على ما بعثني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدعى سورة إلا طمستها ولا قبرا مشرفا إلا سويته يقول الرسول عليه الصلاة والسلام كلفني بهذه المهمة وأنا أكلفك بما كلفني به وعمرني به رسول الله صلى الله عليه وسلم أن لا تدع صورة إلا طوستها فالتصوير محرم ولا يجوز أفتى بعض العلماء رحمهم الله أنه في حال مرورة لا مأسى إن شاء الله كان يكون الإنسان بحاجة مهسة إلى جواز ولا يمكن ان يعطى جواز السفر الا بصوره في صور حاده على بطاقه الى شهاده الى امر من الامور التي استلج على انه ما يعطى الا بصوره قالوا في هذه الحال اذا صورت لهذا الغرض فلا له لا له اسما لانه ضروره واما من حيث الدعاية ونحو ذلك فهذه ليست بضروره أما تصوير غير نوات الأرواح فلا بأس كتصوير النخل والجبل والشجر وغير ذلك يقول هل يجوز استعمال كلمة السيد فلان استعمال كلمة السيد هذه محل خلاف بين العلماء رحمهم الله بعض العلماء أجازها قال لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال للأنصار لما أقبل سعد رضي الله عنه على حمار لغرض التحكيم محكم بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين اليهود في بني قريظه قال النبي صلى الله عليه وسلم للانصار قوموا الى سيدكم فهو سيد الانصار رضي الله عنه وارضاه وبعض العلماء كره ذلك قال لان كلمه السيد ورد في الحديث كراهيتها في قوله صلى الله عليه وسلم السيد الله فهو محل خلاف والاولى ان يؤتى بغيرها فيقال الاخ او العزيز او الكريم او نحو ذلك يقول ما حكم من صلى واقفا لأجل الزحام إذا لم يستطع إلا هذا فلا بأس عليه لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم صلى واقفا ما استطاع أن يركع ولا يسجد ولا يجد مكانا في الارض فصلى واقفا يؤمي ايمانا فلا بأس عليه لكن لا يترك شيئا يستطيعه إن كان يستطيع الركوع لكن لا يستطيع السجود إلا على ظهر أخيه فلا باس ان يسجد حتى ولو على ظهر أخيه المسلم الذي أمامه يسجد على ظهره لأن الله جل وعلا يقول فاتقوا الله ما استطعتم أحرمت من عمرة الميقات أهل المدينة متمتعا بها إلى الحج ثم اضطرنت في أثناء الطريق إلى لمس المخيط فلبست المخيط ثم خلعته ولبست ملابس الاحرام وأديت العمره ثم تحليت بعد ذلك أحرمت من الحج من مكة فالعمل صحيح لا بأس عليك وعليك فدية لبس المخيط فديه لبس المخيط فديه فعل محمر وهي اطعام سته مساكين او صيام ثلاثه ايام او ذبح شات انت بالخيار ليست هذه على الترتيب وانما هي على التخيير انت مخير بين هذا او هذا او هذا يقول ما معنى النساء وما المقصود جاز إسلام أحدهما معنى النساء التأجيل لأن ليس المراد النساء الإناث لا النساء نساء نساء يعني تأجيل ومن قصود جاز إسلام أحدهما في الآخر يعني يكون أحدهما ثمن والآخر مثمن مثلا يقول أعطيك هذه القطيفة على أن تسلمني في وقت الصيف مئة صاع من التمر مثلا أو أعطيك هذه القطيفة على أن تسلمني بعد ستة أشهر عشرين ثوبة مثلا لأنه يجوز إسلام أحدهما في الآخر ما دام يجوز بيع أحدهما بالآخر مؤجلا فالنسى هو التأجيل يقول القادر على الاتيان بالحج والعمرة ولم يستطع الاتيان بهما حيث منع اذا منع في وقت وظن انه يسمح له في وقت اخر فينتظر فان ايس من القدرة على الاتيان بهما بنفسه ف. يرسل من يحج عنه او يعتمر يقول ما حكم نبش القبور بعد سنوات اذا ظن ان الميت تلف او لم يبق منه الا شيء يسير فلا باس بهذا واما اذا ظن ان الميت بحاله فلا يجوز نبشه او بقي منه جثه كبيره مثلا فلا يجوز لانه استحق هذا المكان فهو احق به من غيره يقول هل يجوز الطواف بعد صلاة الوتر نعم يجوز الطواف في كل وقت أي وقت شئت الطواف من ليل أو نهار فيجوز بعد الوتر أو في وقت نهي عن الصلاة أو في أي وقت شئت الطواف فتطوف بقوله صلى الله عليه وسلم يا بني عبد المناف لا تمنع أحدا طاف بهذا البيت وصلى فيه أي ساعة شاء من ليل أو نهار يقول هل يصح توزيع الحج والعمرة الى اثنين في سفر واحدة نعم يجوز ان تعتمر بعض عمره متمتعا بها الى الحج وتجعل العمره لابيك والحج لامك او احدهما لك والاخر لغيرك لا باس بهذا يجوز ويجوز أن تجعلهما لغيرك إذا كنت قد حججت عن نفسك واعتمرت أما إذا كنت اعتمرت عن نفسك ولم تحج فتجعل الحج عن نفسك ولك أن تجعل العمره عن غيرك يعني لا تجعل الحج ولا العمرة عن غيرك وأنت لم تحج أو لم تعتمر عن نفسك يقول هل يجوز قتل الكافر المحارب بالاشياء المسمومه في اكل او شرب نعم يجوز قتل المحارب باي وسيله من وسائل القتل يجوز لك ذلك ما دام انه محارب ومعلن لك عداوته وانت معلن له العداوه فيجوز اما اذا كان مستعمن دخل البلاد بأمان فلا يجوز قتله لقوله صلى الله عليه وسلم من قتل معاهدا لم يرح رائحة الجنة لأنه خفر لمة المسلمين فلا يجوز أن يتعرض للمعاهد أو المستأمن أو الذي دخل البلاد بأمان لا يجوز أن يتعرض له بسوء ما لم ينتقض. عهده وامانه يقول هل يجوز تاخير طواف الافاضه بعد ايام التشريق يجوز تاخير طواف الافاضه بعد ايام التشريق والافضل ان تؤديه يوم العيد كما أداه النبي صلى الله عليه وسلم فالأفضل أن يؤدى يوم العيد فإذا لم يتيسر ذلك كذلك بعد هذا فلا حرج عليك إن شاء الله يقول رجل نذر أن يصوم اربعه ايام اذا تزوج في هذه السنه ولكن تزوج بعد السنه التي نذر فيها ولكن النذر في القلب هل يصوم ام لا نذر ان يصوم اربعه ايام اذا تزوج في هذه السنه ولكنه تزوج بعد السنه التي نذر فيها لا يلزمه الوفاء بالنذر لانه ما تحقق له ما نذر من اجله ويقول ان النذر بالقلب ولم يصرح به لا يلزمه شيء بمجرد النيه في القلب لا يلزمه وانما يلزمه اذا نذر ونطق بهذا وتحقق له ما نذر من اجله يقول رجل اشترى مني القمح بعد ثلاثة اشهر خمسين كيلو بمئة ريال ولما جاء الموعد ذهبت معه الى السوق اخذت منه خمسين كيلو القمح هل هذا يجوز اذا كنت اعطيته مثلا المبلغ الدراهم على انه يسلمك القمح بعد ثلاثة اشهر مثلا ولما حل الموعد ذهبت وياه فشر القمح من السوق وسلمك اياه فلا باس هذا صفه من صفات السلام يعني ما ينزل ان يكون القمح من انتاجه وانما اشتراه في الموعد المحدد وسلمك اياه يقول هل يجوز التعامل مع البنوك الربوية؟ حيث أنه لا يوجد بنوك إسلامية في بلادنا لا نأسى أن تتعامل معهم لكن لا تتعامل معاملة ربوية تعامل معاملة صحيحة أما التعامل بالربا فلا يجوز سواء كان مع بنوك أو مؤسسات أو أفراد اي شخص ما يجوز ان يتعامل بالربا لانه محرم بالكتاب والسنه واجماع المسلمين اما ان تتعامل مع البنوك التي تتعامل بالربا عاده وأن تعاملت معها معامله مشروعه فلا باس عليك بهذا لان النبي صلى الله عليه وسلم اشترى من يهودي اصعب من شعير Nee, عليه nee,